كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فبصرك اليوم هديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد من خير معتَم مريب، الذي جعل ما الله لهن آخر،, جعل الله إلها آخر. فألقياه. فألقياه، في العذاب الشديد. قال قرينه. قال قرينه فَلَا مَا أَطْعِيْتُهُ ولكن, وَلَكِنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُ لَدَيْنِ لدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْعَهْدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لدي وَمَا أنا وَمَا أنا من للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول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 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون